على الصلاه حي على الفلا حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد